111. إن الله على كل شيء قدير 112. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها 113. وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم 114. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم 126. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون 127. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع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 111. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 112. الذين كفروا لهم عذاب شديد 113. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير 114. أفمن له سوء 111. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء 112. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 113. إن الله عليم بما يصنعون 112. والله الذي أرسل الزياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت 113. فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور 114. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا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 124. والذين مِن من دونه ما يملكون من قطمير 125. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم 126. ولو سمعوا ما استجابوا لكم 127. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير 128. يا 117. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد 118. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز 119. ولا تزر وازرة وزر أخرى وَإ تَدع مُثقَلَةٌ إلَ حِم لِهَا لَا يُحْمَ مِنْهُ شَيْعُ وَلَ كَانَدَا قُرربَ إِمَا تُادِر الَّينَ يَخْشوونَ رَبَّّهُم بِالغَيبِ وَأَقامُ الصَّلَ وَمَا تَزَكَّ فَإِ ماَا يتَزَكَّ لَِفْسِهِ وَإِلَى اللهَّهِ المَصيد 119. وما يستوي الأعمى والبصير 110. ولا الظلمات ولا النور 111. ولا الظل ولا الحرور 112. وما يستوي الأحياء ولا الأموات 113. إن الله يسمع من يشاء 114. وما أنت بمسمع من في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 فَاخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالْزَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيه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 121. إن الله بعباده لخبير بصير 122. ثم أورفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير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 111. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب 112. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها 119. كذلك نجزي كل كفور 110. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير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 وَل إِزَلَتَ إِن أَنسَكَهُماَا مِنْ حَدٍ مِ بَعْدِه إِهُ كَانَ حَلمًا غَفُورَام وَأَقُْسَمُ بِاللههِ جَهْدَأَيمانَانِهِم لجَ أَهُم نَذيرَّ يَكَُّ أَهدَ لكَُّ أَهْدَ مِن إِحْدَ من الْ ليكونن ليكونن الأُمَمْ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 وَلَكِنْ وَأَخَّرَهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا